فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَرِهِمْ إِلَّا أَمْلَوْ بِغَضَلِ الحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْدُوَهُمْ لِنَبْدُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا, كانوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا فقالوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رَحْمًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا, فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو مِن من دون إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو الى الكهف شر لكم ربكم من رحمته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 نبثتم قالون نبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها جيكم برزق منه واليتنطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك آثرن عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فقال بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى هو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء يكفر. إنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعنا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 ثم من نطفة ثم سواك رجلا الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا كما دوَّوَ ولدا فعسى ربي أيُّ يأتي نخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن, أنزلناه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح تذروه الرياح وكان الله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 صنا ووجدوا ما عمر حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا ابن مِنَ من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بإحسن الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم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 ومن أَظْلَمُ ممن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قَنُوبِهِمْ أَكِنَّةً أن وفي يَفْقَهُوهُ وَفِي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 لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاهنا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما مجمع بينهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أوينا إلى الصخرة الصَّخْرَةِ نسيت الحوت وَمَا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 قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا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 فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زفية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك سألتك عن شيء بعدما فلا تصاحبني قد بنى من لدني عذرا فانطقا حتى إذا اتى امل قرية استطعم ما ام لها استطعم ما لها فابوا ان يضيف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 صالحة فأراد ربك أي بنو آدم أشدهما ويستخرجك منهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرين ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا.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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ويرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا